بسم الله الرحمن الرحيم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعليكم ورحمه الله وبركاته يقول الله جل وعلا قل هو الله احد قالت قريش لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك اعطنا نسب ربك فقال الله جل وعلا قل هو الله أحد الله تعالى واحد لا شريك له لا شريك له في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله جل وعلا فهو سبحانه وتعالى واحد لا شريك له هو العظيم جل في علا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لقريش الله الذي أنا أدعوكم إلى عبادته وإلى ترك عبادة غيره أحد واحد قل هو الله أحد الله الصمد والصمد هو السيد العظيم الذي يقصده الناس في حوائجهم، فيقصده المريض في طلب الشفاء ويقصده الفقير في طلب الرزق ويقصده الحيران في طلب الدلالة على الخير ويقصده الجاهل في طلب العلم بالأشياء فالصمد هو الذي يصمد للخلائق لقضاء حاجاتهم ولا يصرفهم إلى غيره وكانت العرب تسمي السيد العظيم الصمد كما قال خذها أسيد وانت سيد الصمد فالصمد هو السيد العظيم الذي يقصد بقضاء الحاجات والذي لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى طعام ولا إلى شراب. قال قل هو الله أحد الله الصمد ثم قال جل وعلا لم يلد ولم يولد ما دام أن الله تعالى صمد ويقضي حاجات عباده فينبغي أن تتوجه القلوب أول من تتوجه في الحاجات إليه أنت فقير أول من تتوجه إليه ربك أنت مريض اول من تتوجه إليه ربك أنت تريد علما أنت تريد نصرة من ظالم يظلمك انت تريد شفاء ولدك أنت تريد دلالة وتوفيق إلى أي شيء اول من تتوجه إليه والله فان الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم ولله الا الاسماء الحسنى فادعوا بها اول ما تتوجه اليه وربك ولذلك قال الله تعالى الله الصمد ثم قال جل وعلا لم يلد ولم يولد فسبحانه وتعالى لم يلد فمن قال ان الله تعالى اتخذ ولدا اسمه عيسى او اتخذ ولدا اسمه عزير او كما يدعي بعض البوذيه في دين البوذيين ان بودا هو ابن الله الى غير ذلك كل هذا باطل فالله جل وعلا هو غني عن الولد والوالد وعن الزوجة والولد قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس له كفو والكفو هو المقارب والمساوي فهو جل وعلا ليس له كفو يعني في في مثلا قوته ليس لله تعالى مساوي في علمه ليس لله تعالى مساوي في رحمته ليس له جل وعلا مساو في حلمه ليس له جل وعلا مساو في بطشه ليس له مساو في رحمته هو الأرحم سبحانه وتعالى أرحم رحمين ليس له مساوين ولذلك الله جل وعلا ولم يكن له كفوا احد ليس له مساوين ولا معادل ولا موازين ولا مقارب جل وعلا في كل رحمته وفي صفاته وهذه السورة هي ثلث القران قال عليه الصلاة والسلام يعجز احدكم ان يقرأ القرآن في ليلة قالوا كيف نقرأ القرآن في ليلة؟ قال أقرأ كل الله احد ثلاث مرات فيها ثلاث القرآن كأنك قرأت القرآن في ليلة وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ كل هو الله احد عشر مرات بن الله له بيتا في الجنة هذه السورة عظيمه لذلك يسن أن تقرأ هي والمعوذتان أيضا حتى عند النوم فيجمع المرء كفيه وينفث فيهما معريق يسير ويجمعهما إلى فمه ويقرأ قروا الله أحد والفلق والناس ويمسح وجهه ما أقبل من جسده هذا عند النوم يفعل ذلك ثلاث مرات هذا بذن الله تعالى ينتفع به العبد أيضا الله يتقبل منه ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته